ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجة منهم قيفة قالوا لا تقف إنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقون